إن أمهاتهم إلا الماء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نفائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه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 وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصى الله ولا تنسوه احصى الله ولا تنسوه والله على كل شيء شهيد أَنَنتَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَمَا أَدْنَىٰ وَلَا أَدْبَرَ مِنْ كَيْدٍ وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ وَيَغْفِرُ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 وَإِذَا جَاءُوا كَحَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَتَّىٰ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 تَفْسَحُوا يَفْتَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شُذُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ألا إن حزب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قومهم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أَوْ أبناءهم أَوْ إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه تجري من، ويُدخلهم جنات تجريهم تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هو المفلحون